جاء قصة اغلى شريط في حياتي الان اسمه مفرق الجماعة اغلى شريط في حياتي اسمه اسمه مفرق وفرق الجماعة مفرق الجماعة, الجماعة يا اخوان له قصة وقصة اخرى كيف تجنش شريط هذا عقلا انا في الدوام ساعة انتين الظهر اتصل علي احد الاخوان يقول لي الشيخ محمد الدحيم عنده محاضرة اليوم عندنا بعد المغرب لكنه اعتذر بسبب بسبب الحجوزات. قلت يعني قال يعني بيسير عندنا حضور استعم بالله فعال ألقي كلمة قلت تكلمني ساعة سنتين الظهر. تقول لي فعال ألقي كلمة مكان أحد المشايخ استق الله قل لي قبلها بيوم بيومين ثلاثة قال أقول لك استعم بالله تعالى به فرى ما عندنا بعد الله إلا إلا عنك طلعت من الدوام قلت يا إخوان ودقها رقبة للمغرب وبعد المغرب توضيت ورحت بروح ألقي بروح ألقي كلمة وألقيت كلمة الآن كاسيلات القادةسيه وابن الخطاب جايين على أنهم الموجود منه محمد الدبحيم مش خالد الراشد وحاطين لي أوراق تنازلات عن محاضرة باسم محمد الدحيم قلت يا أخوان أنا مش محمد الدحيم من البداية أنا أنا مش محمد الدحيم أنا خالد أنا خالد الراشد سبحان الله سجلت قالوا سجل كلمة سجل تنازل باسم خالد الراشد أنا إيش سجل تنازل الصغير قال على الكلمة اللي بتقولها قلت يا الله واكثر تناظر والله يا أخوان أنا ما أدري إيش تناظر وإيش تشكيلات وإيش حقوق فسجلت فسجلت كلمة طولها أربعين دقيقة أقل أو أكثر شوي في الأكواج إلا شريط منصحكم بالاستماع عليه مفرق الجماعات خالد الراشد قلت وشو مفرق الجماعات وخالد الراشد والله أنا ما درعي فعلنا يا أخوان سبحان الله ومضت الأيام ووجدت نفسي فجأة أمام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 وقال لي كنان مسلعني قلت ايه قال عرفتك من صوتك قلت عرفتني من صوتي ايش وي اللي نادي خوية يا اثنان في المطار يا اثنان جاء, خوية اثنان جاء قالها قال خالد الراشد قال من خالد الراشد قال مصد الجماعات قلت بالله قلت اعوذوا بالله ويش مبنق جماعات؟ احنا نجمع جماعات <تصفيق> ما مفرقها الله يبارك فيك قال لا قص الشريط قل <تصفيق> فيه قول قفلك الشريط واذا قل مفرق يا جماعات <تصفيق> فكانت له قصة وقصة القصة الثانية مع شريط وحبه من حال الى حال من حال الى حال يا اخوان ألقيته هنا من نفس من نفس المكان من نفس المكان قبل سنوات قبل سنوات ثلاث، مش قصة من هذا الحين. <تصفيق> أنا في نادي القادسية، في نادي القادسية زاول الكرة، ما تركت الرياضة ولله الحمد. لكن تركت كرة القدم أصبحت مع رفكرة كرة السلة. الرياضة باركة، الرياضة، الرياضة باركة. سبحان الله، وأروح وأجي على على النادي يوم إيه يوم لا وكذا على حسب الظروف. ثم صغار نصغار الحارة اللي عند نادي القادسية. مطالع مبدل بعدنا لعبت كرة فلا اول ما نزلت من الدرج ومشيت في الشارع الا الجبران اللي عندنا النادي واحد يوم يصوت يقول خالد راشد قلت نعم قال لي من حال الى حال قلت لا تبضحنا.